তিনি একক দ্বিতীয় হলো তিনি এবং কারো হলো লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম তিনি জন্ম নেননি এবং আর চতুর্থ হল ওয়ালামে কুল্লাহ আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ক্লাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বেশ টিভি বাংলা মানবতার সমাধান ফর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 إن هم لفريق يلون السنههم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون হামিদা রাখান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 نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب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 وإذا أخذ الله ميثاق عن نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وآخذتم شاهدين فما تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اغير دين الله يبغون ولهو اسلم ما في السماء والان والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون আল্লাহনী মানিদা রক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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وهؤلاء هم الضالون ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فليقبل من احدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تمالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا فإن الله به عليم الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 इमान के करा के करा के उच्छेद करा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 পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় উড়ান একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 शाई अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر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 لا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز, والفوز, والفوز بالجنة والنجاية من النار برحمتك يا عزيز يا غفار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 زكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها مها وجلها صغيرها وكبيرا علان يتاه سرا انك أنت الغفور الرحيم اللهم اعز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 اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رغولا فيها صلاحٌ إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً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 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر আসসালামুম রহমতুল্লা আসসালামুকুম র প্রদর্শক করেছে মানবির জন্য দিন ইসলামের মূল নির্দেশন গুলো কি কি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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छ पुनः सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीस टी बांगल्